سلمة والفرسان الثلاثة وصل الفرسان الثلاثة أبو قتادة والمقداد والأخرم الأسدي وصلوا لنجدة أخيهم سلمة بن الأكوع ففر اللصوص فأراد الأخرم اللحاق بهم لكن سلمة أمسك بعنان فرسه وناشده قائلا يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله وأصحابه فناشده الأخرم أن يطلق العنان وكأنه يشعر بأبواب الجنة تفتح له وقال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة أطلق سلمة عنان الفرس فانحدر الأخرم ينهب الأرض بفرسه حتى ظفر برئيس العصابة عبد الرحمن الفزاري وهرب البقية فضرب فرس اللص فسقط لكن اللص تمكن من التقاط سيفه فقتل الأخرم وأخذ فرسه شاهد أبو قتادة صاحبه يهوي شهيدا. فتأجج غضبه ولحق باللص حتى أدركه فتبادلا طعنتين وطعن اللص فرس أبي قتادة فسقط لكن أبا قتادة تمكن من قتل اللص واستعادة فرس الأخرم ثم ركبه وعاد إلى رفيقيه قام الفرسان الثلاثة بالحفر لأخيهم ودفنه فالشهداء يدفنون في مصارعهم شاهد ابن الأكوع اللصوص قد انعطفوا ثانية لشعب ذي قرد فأدرك شدة عطشهم فهم لم يشربوا منذ حرمهم السقيا صباحا وخيلهم أشد عطشا فلحق بهم على قدميه من طريق مختصر للماء ظل يركض حتى توارى عن أبي قتادة والمقداد كانت الشمس فوق الرؤوس حين اقترب اللصوص من الماء وإذا بهم يرون سلمة مقبلا يحمل سيفه وقوسه وكأنه قد من الصخر أطلق سلمة سهما فصك أحدهم في أعلى غضروفه وقال خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع كان المصاب هو نفس الذي أصيب في الصباح فجعل يصيح يا سكلتني أمي أكوعي بكرة أي هذا الذي يطاردنا منذ الصباح الباكر فقال سلمة نعم يا عدو نفسه ثم غرز سلمة سهما ثالثا في جسده فترك اللصوص الشعب وهربوا إلى ثنية ذي بئر تاركين فرسين فركب سلمة واحدة وساق الأخرى ولاحقهم حتى أبعدوا ثم عاد إلى نبيه صلى الله عليه وسلم حين بدأ المساء عاد وهو يترنح من الإعياء والعطش وبعد مسافه رأى عمه عامر بن الأكوع قد لحق به ليسعفه بقربة لبن وقربة ماء توقف سلمة ونزل عن فرسه وغسل غبار المعركة وتوضأ وشرب ثم تهادى نحو معسكر قائده صلى الله عليه وسلم ولما وصل رأى النيران تتلألأ حول مياه أحد الشعاب وإذا برائحة الشواء تملأ المكان